كدع جوزة الأرض جزائرها وأخرجت الأرض أفضلها وقال ليه مكان مولها والمرضوط حذت أخبارها يعني من ربك أفضلها والمرضوط mm